انا اذكر ام تربي ابنها تربية صالحة طبعا لما سأل الاستاذ والمدرس الطلاب الصغار الامتدائي وش الأمنية ماذا تريد ان تكون طيار مهندس طبيب الا هذا الطالب صرخ بصوته قال اتمنى اكون صحابي فضحك الطلاب لكن المدرس تعجب من كلام هذا الشاب الصغير ودك تصير صحابي؟ الصحابي هو اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان جاي في هذا الزمن تبغى تصير صحابي؟ فلما سأل هذا الشاب وجد أن الأم المدرسة أنجزت كانت كل ليلة إذا أرادت تنوم ولده في غرفته تقرأ له قصة صحابي فتعلق هذا الشاب الصغير في هؤلاء النجوم فعلا وفي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتمنى أن يكون صحابي قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح